لَ قَدقُل الن إِذًا شَقَقَ ه أُلائِقَوَ تَخَذُوا مِن دُهِ آالِهَا لَ لَا يَأتونَ عَلَيْهِ بِسُنطَانان بَيين فَمَنْ أأَظْلَم مَِّ نِفتَرى لَ اللهَِّ كَذِبَ وَإِذْ يَعْتَزِلُونَ تَأْمُرُونَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُ إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مرفقا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 لَ الطَلَتَ لَم لَوَّتَ مِنهُم فِ غَارَ وَلَم لِئتَ مِنهُمْ رَغْبَاء وَكَذَالِكَ بَعضنَاهُم لتَسَأَلُ بَينَهُم قَالَ قائِنُم مِنْهُم كَملَ بِتُمْ قَُوا لَ بِثْنَا يَوْمَن أَوْ بَعضَيَم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فبعث احدكم بورقكم هذه فبعث احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما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 وَكَذٰلِكَ عَذَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَرِيْبَةٌ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالَ ابْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ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 شريككم في حكمه احدا واذل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لك كلماته ولن تجد من دونه منتحدا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْعَشَاءِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَعْرَضْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ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 وَإِذَا اسْتَغَاثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ إِنَّ كَالمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عملا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 مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَأَرائِك نِعمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَة متَفَقَا وَضْرِ بِلََّةَ لَاجُ لَْل جَعلنَا لِأَحَدِي مَا جََّتَين مِ نَ بِحَفَفْ النمَا وَأَنْجَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلتا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا فِيهِمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ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 وما اظن الساعه قائما ولا اودت الى ربي لا اجدا خيرا منها من قضى قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك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 فعَسَ رَبّ أَؤتَ لِ خَرًا مِن جََّتِكَ وَيوسِلَ عَيْهَا وَيوسِلَ عَلَهَا حُسْبًَا مِنَ السَّماءِ فَتُصبحَ صَعيدًا زَلَقَا أَوْ يُصِحَماءُهَا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 واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هاشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء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 وَوَجَدَ مَنْ عَمِلُهُ حاضرا وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ كان من الجن ففسقا عن امر ربه افات تستخذه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بائس الظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذا المضلين عبدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وَجَعَلنا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وَرَأى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنّوا أَنَّهُم مُّوَاقِعُهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ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 يَذْكُرُ آيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا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 فَلََّا بَلَ وَمَجمَ بَيْنِهِ مَ نَ ساحُ تَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِي لَهُ فِي البَحْر صَبَ فَلََّ جَوزَا قَالَ لِفَتَهُ آتِنَا غَدَا أَنا لَقَد لَ مِنْ سَفَلنَا هذاذََ الصَبَاء قَالَ أَلَا رَأَيْتَ إِذْ أَوْيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَرْتَدَّا عَلَيْهِ فَارْتَدَّا على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 قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خضرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا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 قال الا لم اقل انك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا فانقلقا حتى اذا لقي يا فقتله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 وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة عصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا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 فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُوَكَ أَنْ يَब्ذلَ هُما وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ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 ثم أتبع سببا حتى إذا بلع مطلع الشمس وجدها فاطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا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 أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِهِ أَوْنِيَا إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا